السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى عدد من الحروب والقتال في سبيل الله بعضها كان يقع من جراء خروجه قتال وبعضها كان لا يقع قتال بل يرجع عليه الصلاة والسلام كما حصل في غزوة تبوك لماذا شرع الحرب أصلا في الإسلام؟ هل الإسلام يتشوف ويتشوق لإزالة الدماء؟ كيف كان عليه الصلاة و ا س ل ا م يتعامل مع الأسرى الذين يؤسرون من هذه الحروب كيف كان يتعامل أصلا مع الأقوام الذين جاءوا لأجل قتاله وقتال المسلمين ما هي أقسام الكافرين اليوم الذين نتعامل معهم هل كلهم نقيم معهم حروبا ما هي الوصايا التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بها أصحابه إذا خرجوا إلى القتال وأيضا أصحابه من بعده أبو بكر عمر وثمان علي رضي الله عنهم الذين تولوا كيف كانوا يوصون أمراء الجهاد والقتال إذا خرجوا إلى القتال هذا كله سنحاول أن نتحدث عنه اليوم لأن بعض ا ب ن ا ئ ن ا وبناتنا من المثقفين يدخلون أحيانا في نقاشات من خلال شبكة الانترنت ا و غيرها فيحتاجون إلى عدد من المعلومات مما يلقى ا ح ي ا ن ا عليهم على شكل شبهة فيحتاجون إلى الإجابة عنه نحن لا نزال مسافرين في برنامجنا نتحدث معكم اليوم عن الحرب في الإسلام يسعدني أن تشاركونا في ذلك بإذن الله فمرحبا بكم السلام عليكم السلام عليكم على الشيخ السلام عليكم حياك الله السلام عليكم الله يجزيكم خ ي ر شباب على حضوركم وأنا أدري أني أتعبتكم وأشغلتكم س ا ك ذ ا أنتم إن شاء الله مأجورين <أه>، اليوم بصراحة أنا ألاحظ أن عدد من وسائل الاتصال لما تطورت أصبح ا ل ق ا ء الشبه على ا ب ن ا ئ ن ا وأبناتنا أسهل من ذي قبل <تصفيق> يعني في السابق كان غالبا الذي يناظر ويحاور ويناقشهم يعني ربما علماء ودعاة وبالتالي ه أربع خمس شبه يعني تفهمها وتحفظ الرد عليها وتستطيع أن تجيب عنها لكن القضية يا جماعة أننا اليوم أصبح ا ب ن ا ؤ ن ا وبناتنا يدخلون في هالمنتديات في غرف البالتوك والمحادثات الصوتية والكتابية وبالتالي أصبح كل واحد منهم الآن داعية وفي الغالب أنهم يدخلون ا ح ي ا ن ا فيناقشون النصارى المسيحيين يناقشون اليهود ربما ناقشوا ملحدين وبالتالي يحصل أحيانا أنواع من ذلك ويصبح أبناؤنا إما ليس عنده رد على الشبه ا و أحيانا ربما استقرت ا ل ش ب ه ه في نفسه وأصبح لا يستطيع ا ص ل ا أن يخرجها من نفسه فضلا عن أن يرد عليها لذلك أنا كنت أقول لهم دائما حقيقة الشباب كنت أقول لهم يعني يا شباب لا تدخل في نقاش ا ل ا أنت عندك معلومات لا تورط نفسك مثل الطبيب اللي يفتح بطن المريض وبعدين يتورط يقول والله أنا كنت أظن الألم في الكبد صار في القلب أنا والله لسه, لسه جراح قلب طيب ليش ما تأكدت يا أخي قبل تفتح بطن الرجال فكذلك ا ن ا أنا ع ي ا ن ا يعني أنت لما تريد تدخل في حوار أدخل في الحوار إذا أنت على قدر الحوار إذا أنت لست على قدر الحوار من البداية قل له ا ن ا لن أدخل في الحوار ليس لأني غير مقتنع بديني ل ا ا ن ا مقتنع بديني 100% ولكنني لا أدخل في الحو ا ر لأنني ليس عندي معلومات ا س ت ط ي ع أن أرد بها لذلك سأتكلم اليوم عن الحرب وطبيعة الحرب في الإسلام ومشروعيتها و ل ي شريعة وكيف كان النبي صلى الله عليه م يعني يح يحارب وكيف كانت الوصايا التي يلقيها على المحاربين لما يذهبون أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا ما قال عقوبة إلا قتال وما أرسلناك إلا رحمة, رحمة ما قال للمؤمنين للعالمين ل أنت رحمة حتى لليهود والنصراني أنت ر ح م ل كل الناس التي تراهم أمامك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رحمة بهم نعم. أنت تخفيف عليهم من... تخرجهم من الظلمات إلى النور تنقذهم من, من الظلم إلى... إلى العدل أنت رحمة للعالمين مثل ما قال الصحابي جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد ا ل ى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام هو عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث وكان يتعامل مع الناس بناء على هذه الرحمة لذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يبتدأ بالحرب إنما يبتدأ بالدعوة واللطف واللين ويسكت عن أشياء كثيرة تجنبا لسفك الدماء يعني مثلا اليهود كان يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السام عليكم يا محمد السام يعني الموت عليكم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش الكلام هذا السام تدعون علينا بالموت يا عمر ا ق ر ب سيف وقطع رأسه ق ل لي يتأدب هو وأشكاله مرة ثانية ما يبدأ يتكلم علينا لا لا كان يقول بكل هدوء وعليكم يعني أنتم تقولون الموت عليكم أنا أقول وعليكم كلنا بنموت يعني لا يعني لا وعليكم فكان يتجنب في موقف آخر أقبل إليه الطفيل بن عمر رضي الله عنه الطفيل بن عمر جاء ودخل في الإسلام ثم رجع إلى قومه ودعاهم من الإسلام فأبوا وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عن ذلك جاء الطفيل قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت يعني بترسل لهم جيش تدعو عليهم يا رسول الله ادعو عليهم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده جيش جاهز ربما يقول له الطفيل ابعث ر ه م جيشا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرح بحدوث كتال ولم يكن يقول ا و زين دوس تجار والله زين نرسل إليهم وغنايم جيشا وغنائم لا لا رفع عليه صلى الله ع ل س ل م يديه يقول الطفيل فلما رفع يديه قلت في نفسي هلكت دوس هلكوا انتهوا دوس انتهت والله يدع عليهم الآن دعوة كما دعى نوح على قومه و ل ل دعى غيرهم من الأنبياء على... والله يأتي بأسفلهم وأعلىهم مم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أ ه د دوسا وأتي بهم يا ربي تهديهم سمع. اللهم أ ه د دوسا م وا... ا كان يتشوف ع ل ي الصلاة والسلام الرفق بهم ا كان يتشوف أنه يعمل قتال إن على طول سيفي معي بس وين اللي بينكر الإسلام خلني أقول ه لا ما كان عليه ص د ا ا ل س ل ا م يتعامل معه مثل هذا التعامل بل الله تعالى أمره فقال عز وجل ادعو ا ل ى سبيل ربك بالحكمة والموعيدة الحسنة ويقول تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي ا ح س ن يعني ابدأ ب ا ل ل ي ن والرفق وغير ذلك والعجيب أن اليوم عدد ممن ينكرون الإسلام ويعني ويحاربونه ي سواء من خلال القتال الحقيقي أو من خلال ربما بعض أنواع الـ يعني الـ النقاشات وغيره كما قال الله تعالى جحدوا بها والسيقنتها أذكر ا ن ه اتصل بي أحدهم وهو ملحد فوقع ي ي ع ن في ا ل ا ل ح ا د كان على دين وبعدين وقع في الإلحاد فالشاهد جرى بينه وبينه نقاش فكان مما قلت له قلت له طيب أنت الآن اشترى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أرى أنه رجل محمد رجل عادي ولكن كان شجاع وعنده ناس ساعدوه وعمل قتال والطيب والقرآن قال القرآن هو ألفه يعني من اللي ألفه, ألفه محمد, <تصفيق> محمد فيما يزعم قل طيب مدى محمد ألفه ليش خلال 1400 سنة إلى الآن ما جاء واحد يألف مثله صح مثلها ل ق ر آ ن فقال والله يعني ممكن ما أ يعني هو أمي ما يقرأ ولا يكتب, ولا يكتب ولا يجيد الشعر أيضا ولا يجيد الشعر أيضا, <تصفيق> أيضا معلمناه الشعر م ا ينبغي له فقال يعني والله يمكن ه م ما صار عندهم يعني ي ي ع ن همه لهذا قلت وين الشعراء اللي قابل معروفين ومعلقات قريش وين قال والله يعني قلت طيب والإعجاز العلمي اللي في القرآن لا. قال يعني هذه أتت صدفة قلت يعني لما يقول والجبال أوتادة ويثبت الجبل له وتد داخل الأرض ولما يقول الاستيابا خضرا من سندس ويثبت فعلا علميا أن اللون الأخضر هو أكثر الألواني راحة للعين ولما يتكلم عن الأجنة في بطون الأمهات وناصية كاذبة خ ا ط ئ ا ومركز التفكير في ا ل ن ا ص ي ايش الكلام هذا كل الصدفة قال هذه أشياء مختلف فيها علميا وبدأ يبحث المخارج أيقنت حقيقة أن الله تعالى لما شرع الجهاد قبلها علم الله جل وعلا أنه لا ينكر الآيات إلا كل خوان كفور صحيح. لا ينكر الإسلام إلا رجل مكابر إذا كان حتى فرعون قال الله تعالى وجحدوا بها والسيقنة فرعون يدري في داخل ا ن في الله لذلك فرعون لما موسى قال له إني أدعوك لله رب السماء تراض ر ما سأل فرعون لم يسأل موسى أين الله فيقول موسى في السماء وإنما فرعون يعلم في قلبه أنه أن الله في السماء لذلك التفت على هامان قال يا هامان ا ب ن لي صرحا لعلي أطلع إلى إ ل ه موسى لا. طيب موسى ما قال لكن الله في السماء صح. كيف قلت ليش ما قلت أبحث في الأرض ولا أبحث في البر فالمقصود أن الحجة قامت على. الكافرين فلما يشرع الجهات ك ا ن ن ا نقول نحن نعبدكم لله نحن نساعدكم على أنفسكم مدام ا أنت نفسك ما استطعت أنك تقودها إلى الإسلام نحن نعينك على قيادها لذلك شوف حتى الوصايا النبي عليه الصلاة والسلام مر في بعض المعارك بامرأة قتيل فقال عليه الصلاة والسلام من قتل هذه المرأة ما كانت هذه ل تقاتل من قتلها وغضب لما رأى امرأة مقتولة ما يريد عليه الصلاة والسلام سفق دماء ولما كان في بعض المعارك أيضا وأحد الصحابة تعرف معركة وبالتالي بعض الجيوش التي تأتي تأتي بنسائها وأطفالها فليش تأتي بنسائك وأطفالك خلهم في البيت يا أخي فلما وقع قتل وكذا جاء بالنساء وال وال والأطفال الصحابة أخذوهم ليدخلوهم إلى بيت ليطعموهم ويشربوهم فمر بهم الصحابي على مجموعة قتلى ما هي معركة يا أخي يبغي يجلسون عشر ساعات لحد ما ندفن القتلى مر على مجموعة قتلى فصاحت امرأة منهم لما رأت الموت صاحت فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لما مررت بها عليهم شف رحمته ب م ر أ ة زوجة مقاتل وإلى صح. الآن ما ندري هو زوجها مقتول ولا حي أو أنها ابنة مقاتل لكن ما في قلبك رحمة تمر بها على على موتها شف يعني يقاتلهم وهو عليه الصلاة والسلام رحيم بهم لذلك شف أبو بكر لما أرسل يزيد بن أبي سفيان أرسله في جيوش إلى الشام قال له إ ن موسيكا بعشر شوف العشر قال لا تقتلن ا م ر ا ة ولا صبيا ولا كبيرا هريما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاتا ولا بعيرا إلا لمأكله لا تذبح من شياهم وإبلهم شيئا إلا شيء بتأكلها أنت وأصحابك مضطرين إليه أما لا تبدأ تقول ا ق ت ل ا ل إ ب ل ا ق ت ل ا ل ش ي ا ه افعلوا لا دمروا كل شيء لا لا هذا ما ف ي في الإسلام دمروا كل شيء وافعلوا كذا شوف الوصايا يقول ولا تخربن عامرا لا تهدم البيوت ولا تقتلن ولا تعقرن نشاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغلل ولا, ولا, ولا, ولا تأخذ منهم إلا ما أبيح لك شوف سبحان الله الأشياء التي و ج ه و بها وهذا ضد كفار وهي ضد كفار يعني الآن نحن نقاتلهم ونحن رحيمون بهم يعني والإسلام يدعو إلى الأسر أكثر ما يعدو ليدعو القتل إذا للأسر. تكلمنا عن الجهاد ا ب ع د رحمن يأتي الكلام عن ا ل ا س ي ر وإش نظرة الإسلام ا ل أ س ي ر كيف يعامل ا ل ا س ي ر جميل وطبعا آه الأسرة آه في ا ل ا س ل ا م لهم لهم حكم بمعنى أن لما نحن نأتي ونغزو ب ل د ا نأتي ونغزو بلد بلد أردنا أن نحن ا ندخل في ا ل د ع و ه فأبوا قالوا لا ما نبغى تعلمون الإسلام طيب في أطفال يموتون على الشرك في أطفال لا ما نسمح لكم تبنون مساجد ما نسمح لكم أن تدخلوا بالإسلام ما نسمح لكم فهم لا هم اللي رضوا يمكنون الإسلام الفكرة الإسلام من الدخول ولا رضوا أن يجعلوا أقوامهم يدخلون في الإسلام أبوا كل شيء فقاتلناهم غزوناهم في هذا الحال إذا انتصرنا لا يكون الناس عندنا وبالتالي يكون ا ع ب ي د ممالك لا إنما يفرض عليهم جزية أو خراج أو كذا إنما متى يؤخذ الأسرى الأسرى لما يأتي جيش ويخرج من البلد ويخرج الشخص الجندي الكافر باختياره ويخرج باختياره ويترك أهله وبلده باختياره ويأتي ويواجهنا في معركه وهو حريص على قتلنا فلما ننتصر ونقتل من نقتل منهم وننتصر عليهم ونأسر الأسراء هؤلاء ا ل أ س ر ا الذي خرج وترك ا ه ل ه وماله وولده وبيته ووطنه وخرج باختياره وكان خارج لأجل قتالنا وسفك د م ا ن ا ثم مكن الله تعالى منه وأسرنا ماذا نفعل به؟ نقتله ما الفائدة من قتله؟ نسجنه إلى أن يموت ونقيد ح ر ك ت ه وننفق عليهم ع ل ى ج ف ل و س ومسجون إيش الفائدة تسجنة طيب الحل الثالث رجع أهل أهله حتى يطلع بكرة يقاتلنا مرة ثانية ما في حل ا ل ا أنك تتخذ عبدا رقيقا تقول أنت تسلب منك الحرية الشخصية وتكون تحت كفالة ووكالة وسيادة واحد من المسلمين وهذا المسلم م أسؤول عنك يأكلك ويشربك ويلبسك ويسكنك ويعالجك لكنك تخدمه وممكن يعتقك د لوجه الله حتى فهذا أحسنية. هو التعامل مع الأسراء ويطعمون الطعام, الطعام على حبي مسكينة ويتيمة و أ س ي ر الله تعالى يقول ي ط ع م و ن الطعام على حبي مسكينة ويتيمة وأسيرة بل زد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يموت ا ي ش الوصيل اللي كان يوصيها الصلاة الصلاة, الصلاة وما ملكته وما يوصي بالأسراء وما ملكت أيمانكم كفار بعضهم ترى ليس كله مسلمين لا. لا. ويقول مع ذلك وما ملكت أيمانكم بدليل أبو لؤلوها المجوسي كان عبدا للمغيرة بن شعبه وهو مجوسي وعبد لا. مملوك والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالعبيد الممالك حتى لو كانوا كفارا يقول أحسن إليه فليطعمهم ما يطعم و ل ي س ق ه م وليلبسهم ما يلبس فهذا يدلك على الرحمة لكن تعال انظر ما يفعل الكفار اليوم بالأسرع شوف مثلا الأسرع اللي في أبو غريب صح صح هو العكس تماما أنواع الإهانة لو, لو حيوانات ما تسجن في ه ه الطريقة مجاري تجري تصل إلى ركبهم بول وغائط انظر ماذا فعلوا بالأسرة في جوان تناموا ن ظ ر ماذا تفعل اليهود اليوم بالأسرة في فلسطين وقديما في القدس وقديما في القدس أيضا بل حتى الأسرة الذين كانوا يعني لما قيصر أسر مجموعة من المسلمين وجئ بهم وقال عبد الله بن حذافة أريدك أن تكفر قال لا ما أكفر فقال هرقل ي ائتوا بعشرة أسرى من المسلمين فجاءوا بهم قال ألقوهم في هذا الزيت المغلي ش و ف ا ل ل ع ب ا ل أ ر و ا ح و أ ل ق و في الزيت المغلي ا و آدم أحياء فإذا عظامهم ت ط ف و قال ها تسلموا لنفعل تكفر ولنفعل بك مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل هالتعامل سبحان الله لا كان يتعامل ا ح س ن التعامل حتى أسرى المسلمين في معركة أحد كفار بين أيديهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا إلى أسراكم يقول مصعب بن عمير فكان يؤتى إلينا بالخبز اليابس والتمر والماء طعام لنا وللأسرة في نفس الوقت سبحان التموين لنا ولهم نفس النوع يقول فكنا نعطيهم التمر ونأكل الخبز اليابس إكراما لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا هذا يدل على ا ن ه سماحة الدين ا ل ا س ل ا م ي وأنه في الغزوات هو من أجل الدعوة إلى الله وسماحة م. الدين ا ل ا س ل ا م ي وليس أنه مطامع في المال ا و في, ال في الأرض زي م. ما يصير في العكس م. مع المسلمين حسن يعني نعم. قصتك عبد العزيز أن الغاية ا ص ل ا من الحرب في ا ل ا س ل ا م ليست تكثير الغنائم عندنا ا و الاستيلاء على النفط مثل ما فعلت أمريكا في العراق ب أمريكا ليش جاي العراق يعني تقتل جنودها لو لم تكن العراق يعني ليش ما أمريكا هجمت على الصومال مثلا الآن وحلت المشاكل اللي في الصومال الصومال, الصومال تاخذ منها بترول ولا غاز ل ما فيها شيء يعني يحرص ع ل ي ه وبالتالي خلهم يموتون ا ن دخلنا فيهم و ا ي ض ا لأن الصومال من قديم لما دخل الأمريكان قتل فيها الأمريكان وسحبوهم الصوماليون الأبطال سحبوا الأمريكان على, على التراب حتى حتى ي ع نشرت ي ن الصور وانسحبت أمريكا من الصور ترى الصومال أبطال ورجال ما هم لعب لكن تحر يحرص الكفار على غزو البلدان ل ا ج ل أن يستفيدوا مما فيها من أموال ش و ف ا ل آ ن في فصلهم لجنوب السودان عن شماله لما فيهم ن ثروات صحيح. فأنا أعني بهذا أن الإسلام ما يهجم لأجل ثروات البلد بدليل أنه إذا أسلم أهل البلد أقر أموالهم لأنفسهم قال ما ن ا أخذ منكم شيئا لا. لكن إذا بقوا على كفرهم ي أ خ ذ منهم ما يسمى بالخراج صح. يعني قريبنا ل ج ز ي ة سبحان الله لو, لو, لو تأمل اليهود والنصارى في عظم القرآن وهو المنزم عند رب العالمين لا. لو ج د و ا أنه يعني يوصي بالإسلام وأنه خاتم الأديان وأنه هو الصحيح ومع هذا يعترف بوجود اليهود والنصارى ويعترف ويوصي عليهم ب أ ن نتعامل معهم بتعامل حسن وأسماهم أهل الكتاب وأن أكل مما يأكلون يعني ما أوصى بقتلهم ولا أوصى بتعذيبهم مثل ما يفعلونهم ا ل أ م ل ا ل م س ل م ي ح س ن يعني نوع من التعايش معهم صح إذا كان الإنسان يستطيع أن يتعايش معهم تعايش إنما صح. الذي أعني أنا أنه لا يقال بأن الإسلام هو دين ا ن م ا يتشوق إلى الدماء صح. وإلى الحرب وأنه يلزم الناس بالدخول في الإسلام لا لو جاء بلد وقال ا ح ن ا لا تقاتلون ا م س ل م لكن تريدون تدخلون يعني تدعون الناس ل ل الإسلام صح. تبنون المساجد تمكنون للدعوه ما عندنا مشكلة لكن فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر ما تقولون للناس أسلم وغصب هذا ما تدخل عليهم بالسيف وتقاتلهم صحيح. لكن لو قال لك لا ما نسبح لكم تدخلون بالإسلام ولا مثل ما فعل هرقل لما جاء أبي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ي ه رسولا وقتل الرسول الذي جاء ا ل ي ه هذا معناه أنك فضلا على أنك تمنع من دخول الإسلام ودعوة الناس ا ل م س ا ك ي ن التي أنت تحكمهم وتمنعهم من دخول الإسلام أنت أيضا تقتل الرسول الذي جاءك يدعوك إ ل الإسلام وبالتالي هذا يستحق القتال أهل العلم بالمناسبة يا شباب قسموا الكفار إلى أقسام قالوا القسم الأول من الكفار يسمون أهل عهد وهؤلاء مثل أهل الذمة أهل الذمة الذين, يك... الذين كانوا مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن مثلا في مصر مثلا يحكمها حكومة إسلامية لكن عندهم أقباط, أقباط. طيب هؤلاء الأقباط يعتبرون أهل ذمه لأنهم أهل بلد أصليون وبقوا على دينهم فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب ح س التعامل معهم وقال عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل الحسب مع أهل الذمه واليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل الذمه وعمر رضي الله عنه لما مر يوما وإذا رجل كبير يهودي في ا ل م د ي ن ه يسأل الناس فقال له عمر أما عندك مال؟ قال له الله أنا فقير وبالتالي أنا مضطر ا ن ي أشهد من الناس فقال عمر أصرف له من بيت المال يصرف ا له راتب من, من أموال المسلمين لاحظ يعني المسلمون يدفعون زكواتهم لبيت المال ويقول أعطوها اليهودي اللي يقول عزير ابن الله ويد الله م غ ل و ل ه أعطوه من بيت المال عدلا معه لأنه من أهل الذمة ساكن عندنا في البلد له حق المواطنة عندنا هذا نوع من الكفار لا. النوع الثاني قالوا هم المستأمنون اللي يدخل ويعطى الأمان اللي جاي يشتغل عندنا, أحسن جاي يشتغل عندنا. هذا مستأمن جاء وقال صحيح أنا, أنا بلدي محاربة لكم لكن أنا تاجر أ ب ا ت ي أستأمنكم شهر أبيع بضاعتي وأطلع هؤلاء هم المستأمنون النوع الثالث هم أهل الصلح والهدنة معاهد. المعاهد يعني مثلا وقع بيننا وبين قوم مثلا حرب وبعدين طلبوا مثلا أن ندخل نحن وإياهم في صلح هدنا مثلا معاهدة لمدة سنة سنتين ثلاث أربع فهؤلاء ليسوا كفارا محاربين ليصحني أغزوهم بأي لحظة لا. وأيضا ليسوا أقواما مسلمين بحيث أنني أتعامل معهم كما أتعامل مع المسلمين إنما هؤلاء اسمهم المعاهدون بيننا وبينكم عهد ألا نقاتلكم ولا تقاتلون هذا نوع أيضا من الكفار هناك أنواع أخرى من الكفار وهم الذين لا عهد لهم وهم الكفار المحاربون صحيح. بيننا وبين بلد حرب فكلما خرج واحد من المسلمين في يعني مشى كذا كيلو من بلده ولقيه واحد منهم قتله ا ص ل ا هم يتصيدون علينا فنحن ا ي ض ا نتصيد عليهم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش صح قريش كانت كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في, في, في المدينة يهود أهل ذمة لكن كانت قريش في مكة بينها وبين المدينة 450 كيلو أو 500 كيلو لكنهم ا ه ل حرب كل ما طلع واحد من المسلمين إلى أي مشوار قبض عليه كفار قريش فصار النبي عليه الصلاة والسلام كل ما جاءت قافلة للكفار من من الشام تمر بالمدينة يخرج النبي صلى الله عليه م إليها من يقبض عليها ويأخذ الأموال التي ما عليش لأن بيننا وبينكم حرب أساسا يعني نحن أنتم قوم محاربون لنا وكذلك المرتدون عن الدين المرتد عن الدين لو ارتد في نفسه واحد فرضا لله يعافينا وياكم ارتد عن الدين وقال أنا خلاص أنا ما أريد الإسلام وأنا يعني ترك الصلاة و ا ل ص و م و ا ل ح د لكن بينه وبين نفسه دون أن يجهر بذلك ويقول أنا ترى أنا ملحد ا ن ا كافر أنا لم يجهر بذلك هذا لم يأمر الإسلام أن نأتي إليه ونقبض عليه ونقول ت ع ا ل مرتد واقتله هذا بينك وبين نفسك ما حد يعلم به ما حد يعلم به إنما إذا وصل إلى حد المحاربة بحيث أنه جاهر بذلك وبدأ يشجع الناس على ترك الدين صار خطر يعني صار خطر على الإسلام كأنه يقول للناس البسطة يقول أنا كنت ما أشرب خمر وارتديت وأصبحت أشرب خمر ه ا ك ا ن ه يقول يفعلوا مثلي أنا كنت ما أزني والآن ا ن ا خلاص أعيش عيشة أخرى تماما أصبحت وأفعل ما أشاء من الفواحش كأنه يقول يفعلوا مثلي أنا كنت كل مرة أخرج زكاة مالي الآن خلاص فلوسي ما أحرك منها شيئا ك ا ن ه يقول يفعلوا مثلي ففي مثل هذا إذا لم يكف شره بهدايته وإيمانه نأتينا ق و ل ت ع ا ل ا ذ ا تركت الإسلام؟ تركت الإسلام عندك شبهات صحيح عندك شك في الإسلام نجيبك عليها عندك كذا يسجن فإذا لم يكف إلا بالقتل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه الحديد في السن فالمقصود من هذا أني أنا ودي أرسل رسالة بس ا ل ى كل من يسمعنا وربما يسمعنا أقوام من ي أحيانا من أصدقائنا الذين هم غير مسلمين يعني نحن لنا صدقات في نصارى وهندوس احيانا يكون ربما عامل يكون ربما زميل لك في دراسة صح н р а в وهو صديقك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده غلام يهودي يشتغل عنده عليه الصلاة والسلام هل تتوقع النبي عليه الصلاة والسلام كان يظلمها ل غ ل ا م الذي ض ر ب ه ا ل ل أكيد أنه كان يبتسم ل ه ويتلطف معه صحنا. فهو عليه الصلاة والسلام يعاملك م ا يعامل عليه الصلاة والسلام يعني غيره من الأطفال اليهودي ا ل ل ي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صحنا. ذهبوا أ ك ل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حق الجوار شارة إ ي وصداقة فكذلك أنت لما يكون لك صديق نصراني لك صديق مثلا يهودي غير محارب لك بخلاف ما لما يكون ا س ر ا ئ ي ل ي محارب ونحو ذلك ا ق ا م ة ا ل ص د ق ة مع ما فيها بس أنا أريد أرسل رسالة إليهم أعلم ربما بعضهم يتابع حلقتنا سواء يعني من خلال الفضائيات ا و من خلال الإنترنت بعد ذلك يعني إلى أن الإسلام لا يتشوف إلى القتال لا يتشوف إلى الحرب ان من الاسلام يتشوف ويتشوق الى نشر الدين نشر التوحيد يعني كسر الحواجز التي تحول بين الناس وبين التوحيد والدين إ ذ ا وجد حاجز ا ل إ س ل ا م يكسره لكن لا يبدا الاسلام بكسر الحاجز اذا هو غير موجود اي عبد العزيز رايك بمن يقول ان الاسلام انتشر بالسيف وطبعا ع ب ا ر ة الاسلام انتشر بالسيف أ و لم ينتشر بالسيف هي عباره مجمله فالاسلام انتشر بالسيف وانتشر بغيره بغير ف ل و ق ل ا ن ا ل س ل ا م ت ش ر ب ا ل ق ه ب ا ل س ي ف مطلقا, مطلقاً لقيل لك طيب أجل ا و او لو قال أحد لنا ا ن الإسلام انتشر بالسيف فقط إ ذ ا نقول له البلدان التي انتشر فيها بالسيف لما رفع عنها السيف لماذا لم تعد إلى دينها الأول؟ صح هذا الشيء الشيء الثاني أكثر البلدان التي أسلم فيها يعني ا ك ب ر بلد ا س ل ا م ي اليوم شرق ن د و ن ي س ي ا أندونيسيا فيها قريب من 300 مليون ومع ذلك الإسلام دخل عن طريق ا ل ت ج ا ر ه و ا ل وال... والدعوة م ا ما د خ ل عن ترك س ي ا في الصين وغيرها بعضهم الآن يتساءل يقول ش ا ه سبب حرص المسلم على دعوة هذا ومثلا م ح ا ر ب ة عشان يدخل في الإسلام م. هو لو يعلم حقيقة أنك أنت قاعد تبغى تنقذ من ا ل ش ر ك اللي هو فيه عشان يدخل الجنة ا ن ا في النهاية بقول والله أنا مسلم والحمد لله أنا أقضام إن شاء الله أني بدخل الجنة وانت لو أبغاها بنذال يعني بقول بسلامتك أنت تروح <تصفيق> النار بكيفك لكن ا ن ا حريص عليك أنك أنت تدخل معي وتصير أنت في راحة وفي نعمة أحسد. حتى تدخل الجنة في يوم أحسد. القيامة وترى أحمد أنت لما في الحقيقة يعني تدعوه إلى الإسلام أنت لا تدعوه إلى ترك دينه والدخول في دين آخر أن تدعوه إلى الرجوع إلى الدائرة التي خرج منها هو أصلا صح. لأن الله تعالى قال عن الإسلام والتوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة يعني على التوحيد صح. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فأنت لما تقول له ادخل في الإسلام أنت في الحقيقة تقول ارجع إلى العبودية التي خلقت لها ارجع إلى أصلك هذا مثل شايب عندنا ش ي ب لحيطة أصبحت بيضاء وبدأ يصبغها بأسود هيه. فأقول لأنا يا أبو فلان تغير خلق الله فقال يا شيخ أنا أرجعها لخلق الله يا سلام يا <تصفيق> الله خلقها سودة فأنا أرجعها ل هذه ملحيا هذه هذه حيلة يعني هيه. لكن ا ن ا أعني أنه دعي لما تقول له ادخل في الإسلام فأنت في الحقيقة تطالب أن يرجع إلى الدين الذي خلق له لكن أبواك هم اللذان يهوداك ونصراك أدي أسرع س ؤ ا ل بس أدي أقولي شيخ وثيقة عمر خطاب لما دخل فتح بيت المقدس آه. ينبغي كل شخص يقرأها لكي يعرف ويت... ويترجمها ا ي ض ا حتى يعرف كيف يتعامل مع غير المسلمين الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم حلو. أنتم ا ي ض ا أ ي ا ي و ل أحبة أسأل الله أن يجعلنا جميعا هدات مهتدين وأنا و ج ه حقيقة إخوتي وأخواتي الذين لهم ي ع نشاط ي ن في الدعوة من خلال ا ل إنترنت أو من خلال غيره أيضا إلى أن يحاولوا أن يتقنوا الرد على الشبهات التي تثار على الإسلام و ا ن لا يدخلوا في يعني شبهة أو حوار ا ل ا هو قد ملأوا أيديهم فعلا من النقاش فيه الله يجزيكم خير وبرك الله فيكم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير ونتقبل م ن ا ومنكم يا رب العالمين إلى ل ل ق ا ء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>